ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح هذا كل اللي ملك قلبي وتفكيري ووجداني أموت بطيفة اللي لا لمحتى تنتشي بروح أحس إني إذا شفتك كني بعلى ثاني أحبها ولا ملبنى في قلبي من غلاه صرّ حبيبي لو يمر طيفا يجدد ماضي أحزاني أحب أحب لو يدري عن اللي فطري من بوح نسكي اللي ازعل وارخص حياتا دون حرماني